كتاب المهدي مفردا في سننه فأورد في صدره حديث جابر بن سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون عليكم اثنى عشر خليفة كلهم تجتمع عليه الأمة وفي رواية لا يزال هذا الدين عزيزا إلى اثنى عشر خليفة قال فكبر الناس وضجوا ثم قال كلمة خفية قلت لأبي ما قال قال كلهم من قريش وفي رواية قال فلما رجع إلى بيته أتته قريش فقالوا ثم يكون ماذا قال ثم يكون الهرج ثم روى أبو داود من حديث سفيان الثوري وأبي بكر وابي بكر الحديث الذي ذكر ليس فيه تعيين المهدي وإنما فيه ذكر الخليع الخلفاء الاثنا عشر وكلهم من قريش قد جاء فصر دولة بني أمية ودولة بني عباس كلهم من قريش وهم أكثر من اثنا عشر خليفة ف يعني يظهر أن المقصود بالخليفة يعني الخليفة النبوة وليس الخليفة في سطح الناس الذي يكون يعني والي انه لان الخلفاء ليس كلهم مستقيمين ولهذا عد عمر بن عبد العزيز من بني اميه انه هو الخليفه والبقيه هم يكونوا انما ملوك هم ملوك نعم ثم روى أبو داود من حديث سفيان الثوري وأبي بكر بن عياش وزائدة وفطر ومحمد بن عبيد كلهم عن عاصم بن أبي النجود ابن أبي النجود وهو ابن بهدله عن ذر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو لم يبق من الدنيا إلا يوم قال زائده لطول الله ذلك اليوم ثم اتفقوا حتى يبعث فيه رجلا مني أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي زاد في حديث فطر يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وقال في حديث سفيان لا تذهب أو لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي وهكذا رواه أحمد عن عمر بن عبيد عن سفيان بن عيينة ومن حديث سفيان الثوري كلهم عن عاصم به ورواه الترمذي من حديث السفيانين به وقال حسن صحيح وهذا يدل على أن الخليفة المهدي يكون ملكه في جزيرة العرب يعني في العرب فقط لانه قال يملك العرب ولم يذكر العجم والبلاد الاخرى ومدته ليست طويله كما سياتي اما خمس او سبع او تسع لا تزيد عن تسع سنوات واكثر الاحاديث على أنها سبع, انها سبع سنوات ثم يموت ويكون بعده عيسى بن مريم وفي وقت عيسى بن مريم عليه السلام كن احسن الايام واكثر الخيرات فيقال للارض اخرجي بركاتك حتى ان الجماعه يستظلون في قحف الرمانه ويكفي الفئام من الناس اللقح من البقرة ومن الإذن وهو الوقت الذي جاءت فيه الحديث أن الرجل يخرج ملأ كبه ذهبا فلا يجد من يقبله الناس كلهم يستغنون بذل الله جل وعلا فالأيام هي أفضل ايام الدنيا ثم بعد ذلك ترجع الأمور إلى ما كانت عليه وأشد نعم. قال الترمذي وفي الباب عن علي وأبي سعيد وأم سلمة وأبي هريرة ثم قال الترمذي حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطار حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم عن زر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يلي رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي قال عاصم وأخبرنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يلي. ثم قال هذا حديث حسن صحيح وقال أبو داود حدثنا سهل بن تمام ابن, ابن بذيع حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أبي نضره عن أبي سعيد أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي مني أجل الجبهة اقنى الانف يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا يملك سبع سنين وقال أبو داود حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي حدثنا أبو المليح الحسن بن عمر عن زياد بن بيان عن علي بن نفيل عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المهدي من عترتي من ولد فاطمة قال عبد الله بن جعفر سمعت أبا المليح يثني على علي بن نفيل ويغفر عنه صلاحا ورواه ابن ماجه عن أبي بكر ابن أبي شيبة عن أحمد بن عبد الملك عن أبي المليح الرقي عن زياد بن بيان به فأما الحديث الذي رواه ابن عساكر في ترجمة محمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله ابن عباس وهو المهدي ابن المنصور من طريق الدار قطني حدثنا ابراهيم بن عبد الصمد بن موسى الهاشمي حدثنا محمد بن الوليد القرشي حدثنا أسباط بن محمد الضبي وصلت بن, سل... بن سليمان الواسطي سي... عندنا تو. تو. وصلت بن سليمان الواسطي عن سليمان التيمي عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المهدي من ولد العباس عمي فإنه حديث, فإنه حديث غريب قال الدارقطني تفرد به محمد بن الوليد مولى بن هشام قال ولم يكتب إلا عن شيخنا أبي إسحاق ولم يكتب نعم وقال أبو داود حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن صالح بن الخليل عن صاحب الله عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يكون اختلاف عند موت خليفة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 ثم ينشأ رجل من قريش أخواله كلب يبعث إليهم بعثا فيظهرون عليهم وذلك بعث كلب والخيبة لمن لم يشهد غنيمة كلب فيقسم المال ويعمل في الناس بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم فيقسم المال فيقسم المال ويعمل ويعمل في الناس بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ويلقي الإسلام بجيرانه إلى الأرض فيلبث سبع سنين ثم يتوفى ويصلى ويصلي عليه المسلمون. وقال أبو داود قال هارون يعني ابن المغيرة حدثنا عمرو بن أبي قيس عن مطرف ابن طريف عن أبي الحسن عن هلال ابن عمرو سمعت عليا رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج رجل من وراء النهر يقال له الحارث حراس على مقدمته رجل يقال له منصور يواطئ يوطئ أو يمكن لآل محمد كما مكنت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت على كل مؤمن نصرته أو قال إجابته وقال ابن ماجه حدثنا حرمله بن يحيى المصري وإبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو صالح عبد الغفار ابن داود الحراني حدثنا ابن لهيعة عن أبي زرعة عمر بن جابر الحضرمي عن عبد الله بن الحارث بن جز الزبيدي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج ناس من المشرق فيوطئون للمهدي يعني سلطانه وقال ابن ماجه حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا معاوية بن هشام حدثنا علي بن صالح عن يزيد بن زياد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل فتية من بني هاشم فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اغرورقت عيناه وتغير لونه قال فقلت ما نزال نرى في وجهك شيئا تكرهه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 وينص... فينصرون فيعطون ما سألوا فلا يقبلونه حتى يدفعوها إلى رجل من أهل بيتي فيملأها قصطا كما ملؤوها جورا فمن أدرك ذلك منكم فليأتهم ولو حبوا على الثلج وفي هذا الحديث إشارة إلى ملك بن العباس كما تقدم التنبيه على ذلك عند ذكر ابتداء دولتهم في سنة سنتين وثلاثين, وثلاثين, سنتين وثلاثين ومئة وفيه دلالة على أن المهدي يكون بعد دولة بني العباس وأنه يكون من أهل البيت من ذرية فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم من ولد الحسن للحسين كما تقدم النص على ذلك في الحديث المروي عن علي بن أبي طالب والله أعلم نعم. وقال ابن ماجه حدثنا محمد بن يحيى وأحمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن خالد الحزاء عن أبي قلابه عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتتلو عند كنزكم ثلاثة كلهم يقتل يقتل يقتل يقتل عند كنزكم يعني كنز الكعبة نعم نعم يقتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة ثم لا يصير إلى واحد منهم ثم تطلع الريات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم ثم ذكر شيئا لا أحفظه فقال فإذا رأيتمه فبايعوه ولو حبوا على الثلج فإنه خليفة الله المهدي تفرد به ابن ماجه وإسناده قوي صحيح والظاهر أن المراد بالكنز المذكور كنز الكعبة يقتتلون عنده لياخذه ثلاثة من أولاد الخلفاء حتى إذا كان في آخر الزمان فيخرج المهدي ويكون ظهوره من بلاد المشرق وقيل من مكة لا من فرداد سامراء كما تزعمه جهلة الرافضة من أنه محبوس فيه الآن وهم ينتظرون خروجه في آخر الزمان فإن هذا نوع من الهذيان وقشط كبير من الخذلان وهوس شديد من الشيطان إذ لا دليل على ذلك ولا برهان لا من كتاب ولا سنة ولا معقول صحيح ولا بيان وقال الترمذي حدثنا قتيبة حدثنا رشدين بن سعد عن يونس بن شهاب الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج من خرسان رايات سود فلا يردها شيء حتى تنصب بإلياء هذا حديث غريب بإيليا هذا حديث غريب و... يعني في فلسطين. <تصفيق> <نعم>. <تصفيق> وهذه الرايات السود ليست هي التي أقبل بها أبو مسلم الخرساني فاستلب بها دولة بني أمية في سنة ثنتين وثلاثين ومئة بل هي رايات سود أخرى تأتي صحبة المهدي وهو محمد بن عبد الله العلوي الفاطمي الحسني والله أعلم وهذا لا يخالف ما سيقدم أنه يخرج من المدينة قاصدا مكة ثم يخرجونه كارها ويبايعونه بين الركن والمقا جوزا أنه يأتي من المشرق يأتي من المدينة ثم يذهب من المدينة إلى مكة اتفق الحديث في هذا نعم قال يصلحه الله في ليلة واحدة، أي يتوب عليه ويوفقه ويلهمه رشده بعد أن لم يكن كذلك، ويؤيده بناس من أهل المشرق ينصرونه ويقيمون سلطانه ويشيدون أركانه، وتكون راياتهم سودا أيضا، وهو ذي عليه الوقار. لأن رايه رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت سوداء يقال قالها العقاب هكذا يعني كانت له رايه وله علم فعلمه صلى الله عليه وسلم كان ابيض ورايته كانت سوداء ولما دخل مكه يوم الفتح كان عليه امامه سوداء صلوات الله وسلامه عليه السواد يعني قد يكون مقصودا في هذا الله اعلم ثم هذا ليس من الدين يعني يكون اللباس يكون في لون معين ربما يكون هذا اتفق اتفاق وربما يكون مقصودا للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن هو يخبر عن الواقع الواقع الذي سيقع وقد قدره الله جل وعلا ولا بد من وقوعه فهذا من العلامات علامات يعني مقدمات المهدي فله ناس يؤطئون الأمر له ويكونون أمامه ثم إذا استتب الأمر لهم سلموها له ليكون هو الخليفة ومن صفاته كما جاءت الحديث الكثير فيه أنه يحث المال حسوا يعني لا يعده بل المال يكون عنده كثير وإذا جاءه السائل قال له خذ ما تريد فيحث بثوبه حتى قد يعجز أن يحمله لأن الناس يرغبون عن المال في ذلك الماكت وإن كان هذا من أول أيام المسيح الدجال المسيح بمريم رضي الله عنه فهو خير منه أفضل وحال ووقت ووقته أحسن من وقته ولكن وقته وقت جميل ومبارك والله جل وعلا ينصر الدين به ويظهره ويقمع أهل الفساد والإفساد ولهذا يقول إنه يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما فقبله فيه الجور والظلم فيوطأ الأمر له حتى يحكم بالشرع وبسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم والوقت كما مضى أنها سبع سنوات وقد جاء أنها تسع وجاء أنها خمس الله أعلم قد تكون يعني هذه شكوك من الروايات وقد تكون أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إذا امتد وقته صار إلى تسع وإن لم يمتد فهو إلى سبع نعم قال وتكون رياتهم سوداء سودا أيضا وهو ذي عليه الوقار لأن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت سوداء يقال لها العقاب وقد ركذها خالد بن الوليد على الثنية التي هي شرقي دمشق حين أقبل من العراق ف... خالد بن فأقول... الوليد لما أنه يعني كتب له أبو بكر كان خالد بن الوليد هو الأمير على الجيوش التي تقاتل الفرس في العراق فاستنجد الصحابة الذين يقاتلون الروم في الشام من أبي بكر فأرسل أبو بكر إلى خالد بن الوليد أنه يذهب إليهم فذهب إليهم في زمن وجيز وقطع أرضا طويلة كانت يعني صحراء ليس فيها ما في ليلة واحدة وركز الركنه الرايه معه راية رسول الله صلى الله عليه وسلم وركز على ثنية هناك لا تزال إلى اليوم تعرف براية العقاب يقال بالعقاب لأنها ركزت عليها الرايه وبقي الاسم هذا إلى اليوم نعم قال فعرفت بها الثنية فهي إلى الآن يقال لها ثنية العقاب وقد كانت عقابا على الكفار من نصار الشام والروم والعرب والفرس وأبطدت حسن العاقبه لعباد الله المؤمنين من المهاجرين والأنصار ولمن كان معهم وبعدهم إلى يوم الدين ولله الحمد هذا أقول يرجع يكون إلى يوم الدين ولكن الأمور يعني تغيرت كثيرا بسبب أن المسلمين اعرضوا عن كثير من أمور دينهم وأقبلوا على الدنيا وعلى غير ذلك وغفلوا فالسنة سنة الله جل وعلا أن المسلمين إذا تركوا دينهم أنه يسلط عليهم عدوهم ويستبيح ما في أيديهم ويأخذ بعض بلادهم وقد يستولي عليها كما جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه صلى الله عليه وسلم سأل ربه ثلاث مسائل لأمته سأله أن لا يعقبهم أن لا يهلكهم بسنة تعمهم فاعطيها وسألهم ان يسلط عليهم عدوا من سواهم فهذه اعطيها ولكن بشرط قال جل وعلا له لن اسلط على امتك عدوا من سواهم فيستبيح ما في ايديهم حتى يكون بعضهم يقتل بعضا وبعضهم يسمي بعضا يعني هذه حتى غايه الى هذا الوقت فإذا جاء ذلك فإنه يسلط عليهم عدوا من سواهم يستبيح بيضتهم والبيضة هي معظم البلاد أو معظم المال الذي يملكونه والواقع يدل على هذا فإذا حصل الخلاف وحصل القتال سلط عليهم عدو من غيرهم وهذا وقع مرارا ومن أظهر ما وقع الذي وقع في العراق لما جاء التفار استلبوهم وقتلوهم حتى قتلوا مقتلة ما ذكر في التاريخ مثلها تقيل أنه قتل في بغداد ثلاثة ملايين قتل الخليفه والعلماء ولم يتركوا أحدا إلا يعني أراق دمه وكذلك في جنة الدنيا في الأندلس لما صار بعض المسلمين يغيروا على بعض سلط عليهم العدو فاستلبوهم نهائيا وقتلوهم وأخذوا بلادهم واصبح البلاد كأن لم تكن للمسلمين إلى اليوم وهذه سنة حتى إن الله جل وعلا بدأها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما عصى المسلمون معصية واحدة سلط عليهم العدو فقتل من الصحابة سبعون رجلا وكسرت البيض على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت ثنيته ودخلت حلقة المغفر في وجنة وجهه صلوات الله وسلامه عليه بسبب معصية واحدة وهي أنه صلى الله عليه وسلم لما رتب الصحابة في القتال أخذ سبعين منهم رمات ووضعه في مكان معين على جبل معين من خلف الصحابة وقال انضحوا عنا الخيل وإياكم أن تتركوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم ولو رأيتمونا تخطفنا الطير فأكد عليهم وأمر عليهم واحدا منهم فلما بدأ القتال انهزم الكفار فصاروا يصعدون في الجبل هاربين والمسلمون خلفهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعونهم فلما راوا انهم انهزموا قالوا لماذا نجلس ها هنا فذكرهم اميرهم قالوا اذكروا كلام رسول الله فانه قال لكم لا تبرحوا مكانكم حتى ارسل اليكم وين رايتمون تخطفون الطير فابوا واخلوا المكان وكان خالد بن الوليد على جيش المشرك على خيل المشركين وكان من وراء الجبل فجاء من ذلك المكان واتى المسلم من خلفهم وصار يقتل فيهم فحصل ما حصل بسبب هذه المعصيه لهذا قال الله جل وعلا لما صابتمال المصيبه تقول وانهم يقولون لماذا لماذا جاءنا هذا فقال الله جل وعلا قل هو من عندي انفسكم يعني بسبب معصيتكم فلو لو فلو مثلا لا لم تعصوا لتم النصر وكمل ولكن هكذا كتب الله جل وعلا المقصود ان شؤم المعاصي كبير وأثره بالغ لهذا الصحابه عرفوا هذا تماما لأن هذا درس درس عرفوه وفهموه لهذا لما كان أمر بن في فتوح مصر مقابل الروم كتب إلى أمير الممين عمر يستنجده يقول الجيش الذي معي عشرون ألف وأمامه مئتي ألف من الروم كيف لا لابد أن ترسل لي مددا بهذا العدد بعشرين ألف على الأقل حتى أقابل هؤلاء فأرسل إليه عمر خطابا يؤنبه فيه يقول ما نحن لا نقاتل بالعدد والعدة وإن من وقاتل بالعقيدة قاتل بطاعة الله جل وعلا ولكن احترس عن المعاصي أشد من احتراسك من عدوك فإنها هي التي تعين العدو عليكم واخيرا طلب منه أربعة آلاف مدد فأرسل له أربعة رجال فقط يعني يبينه ومع ذلك نصره الله جل وعلا انتصروا نصرهم الله جل وعلا وهكذا في المعارك التي صارت بين الروم والمسلمين وبين الفرس والمسلمين لانها امتدت واتسعت وكل هذه في خلال 25 سنة فقط فملكوا الأرض التي وصل إليها وصلوا إليها توصلوا إلى المحيط غربا وإلى حدود الصين شرقا في هذه المدة الوجيزة وكل ذلك لأن الله جل وعلا معهم ووعدهم وهم آمنوا بذلك وأيقنوا أيقنوا بهذا وإلا فكان الفرس يضحكون عليهم ويزرعون بهم ويقولون هؤلاء طمعوا أن يأخذوا الملك وهم أحقر الناس وأفقر الناس وهم يقولون نعم نحن كنا افقر الناس ولكن الله ارسل الينا رسولا فاتعنا واتبعناه ووعدنا ربنا جل وعلا أن يستخلفنا في الأرض ووعد الله لا بد ان يقع فهم موقنون بذلك ذلك كما ثم إذا عاد المسلمون الى دينهم كما كما كان عليه اولا سوف يعود النصر اليه والله جل وعلا يقول ان تنصروا الله ينصركم ويقول إن لا ننصر رسلنا في الحياه الدنيا والمؤمنين والرسل والمؤمنين في الحياه الدنيا ويوم يقوم الشهاده ولكن الله جل وعلا له اوامر ونواهي وله دين وشرع اذا اتبع وأطيع فالأمر كله بيده جل وعلا أما إذا كانت الطاعة تبع الهوى وتبع الأمور التي تكون من أمور الدنيا فهذه المشاكل وهي المصائب التي تعود على المسلمين إلا العاقل ينظر الآن كيف مثلا اليهود شردمة قليلة أعداد قليلة يأتون في قلب بلاد المسلمين، ثم يصبحون يتحدونهم ولا يستطيعونهم بسبب المعاصي، سبب خلافات، سبب اختلافهم وتناحرهم وكل له نهج وعقيده ومطامع، وليس على على طريق الطريق الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلا فهم أذلوا الناس واحقر الناس وقد اقسم الله جل وعلا ليبعثن عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة ولكن جاء في الأثر ان الله جل وعلا يقول إذا عصاني من يعرفني سلت عليه من لا يعرفني هذه مصيبة بالواقع وهي كما كما هو الواقع إذا نظر الإنسان في تاريخ المسلمين رأى ذلك مشاهدا فإذا عادوا إلى أمر ربهم عاد نصرهم وعزهم وقوتهم نعم قال وكذلك دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح إلى مكة وعلى رأسه المغفر وكان أسود وجاء في حديث أنه كان معتما بعمامة سوداء فوق البيضة صلوات الله وسلامه عليه البيضة البيضة يعني توضع على الرأس بوقاية السلاح وهي نوع من الحديد يكون على قدر الرأس يقي الرأس من الضرب ثم الأميال لما تكون فوقها وهي المغفر يسمى المغفر لأن المغفر ايضا اخذ من المعنى ولهذا جاء معنى المغفرة أنها الستر مع الوقاية فالمغفر يقي ويسر يسر الرأس ويقي نعم نعم قال والمقصود أن المهدي المدعو بوجود الموعود بوجوده في آخر الزمان يكون أصل ظهوره وخروجه من ناحية المشرق ثم يأتي مكة فيبايع في له أول المدينة يأتي المدينة أولا ثم يذهب م. إلى مكة هذا هو الظاهر قال فيبايع له عند البيت الحرام كما دل على ذلك بعض الأحاديث. وقد افردت في ذكر المهدي جزءا على حده ولله الحمد جزء يعني مصنف وهذا صنف فيه عدد من العلماء وفيه كتب كثيرة كتبت في المهدي ولكن غالب الحديث في المهدي غالبها ضعيفة والذي صح منها حديث قليلة عداد قليلة وإذا صح حديث منها يكفي صحي النبي صلى الله عليه وسلم وجب الإيمان به واعتقاده وهذه الأمور التي يخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم أن الأمور ستأتي فيما بعد غالبها كثير منها جاء بها حديث يعني ضعيفه الاسناد ولكن إذا وقعت كما أخبر دلت دل ذلك على صحتها وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك فإستغنى بوقوعها ومشاهدتها عن الاسناد ف... وقال ابن ماجه ايضا حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا محمد بن مروان العقيلي حدثنا عمارة بن أبي حفص عن زيد العمي عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يكون في أمة المهدي إن قصر فسبع وإلا فتسع تنعم فيه امتي نعمة لم ينعم مثلها قط تؤتي الأرض كلها ولا تدخر منهم شيئا والمال يومئذ خدوس يقوم الرجل فيقول يا مهدي أعطني فيقول خذ وقال الترمذي حدثنا محمد بن بشار فيحسو بثوبه حتى لا يكاد يحمله نعم وقال الترمذي حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت زيدا العمي سمعت أبا الصديق الناجي يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال خشينا ان يكون بعد نبينا حدث فسألنا نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال إن في امه المهدي يخرج يعيش خمسا أو سبعا أو تسعة زيد الشاك قال قلنا وماذاك قال سنين قال فيجيء إليه الرجل فيقول يا مهدي أعطني أعطني قال فيحفي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله هذا حديث حسن وقد روية من غير وجه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو الصديق الناجي اسمه بكر بن عمرو ويقال بكر بن قيس وهذا دليل على أن أكثر مدته تسع سنين وأقلها خمس أو سبع ولعله هو الخليفة الذي يحثو المال حثيا ولا يعده عدا والله أعلم هذا في صحيح مسلم أنه سيدة خليفة يحثو المال حثوا ولا يعده والحثي يعني باليدين يأخذ اليدين ويحثو عليه نعم قال وفي زمانه تكون السمار كثيرة والزروع غزيرة والمال وافر والسلطان قاهر والدين قائم ظاهر والعدو ملوم مخذول داخل والبلاد آمنة والأمر والنهي قائم والرزق دار دائم والخير في أيامه دائم راغم وقال الإمام أحمد حدثنا خلف بن الوليد حدثنا عباد بن عباد حدثنا مجالد بن سعيد عن أبي الوداك عن أبي سعيد أنه قال قلت والله ما يأتي علينا أمر إلا وهو شر من الماضي ولا عام إلا وهو شر من الماضي قال لولا شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلت مثل ما يقول ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أمرائكم أميرا يحث المال حسوا ولا يعده عدا يأتيه الرجل يسأله فيقول خذ فيبسط ثوبه فيحثو فيه وبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم ملحفة غليظه كانت عليه يحكي صنع الرجل ثم جمع إليه أكنافها قال فياخذه ثم ينطلق تفرد به احمد من هذا الوجه وقال ابن ماجه حدثنا هديه ابن عبد الوهاب حدثنا سعد بن عبد, عبد الحميد ابن جعفر عن علي ابن زياد اليمامي عن عكرمه ابن عمار عن اسحاق ابن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن ولد عبد المطلب سادة أهل الجنة أنا وحمزة وعلي وجعفر والحسن والحسين والمهدي قال شيخنا أبو الحجاج المزي كذا وقع في سنن ابن ماجه وفي إسناده علي بن زياد اليمامي والصواب عبد الله بن زياد السحيمي قلت وكذا أورده البخاري في التاريخ وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وهو رجل مجهول وهذا الحديث منكر وفي الطبران من حديث حسين بن علي عن الأوزاعي عن قيس بن جابر الصدفي عن أبيه عن جده مرفوعة سيكون بعدي خلفاء ثم ملوك ثم أمراء ثم جبابرة ثم يخرج رجل من أهل بيتي يملأ الأرض عدلا كما ملأت جورا ثم يؤمر القحطاني فوالذي نفي بيده ما هو إلا بدونه ما هو بدونه ما هو بدونه طبعا بيده ما هو بدونه نعم يعني أنه يكون أيضا خليفة الراشد نعم قال فأما الحديث الذي رواه ابن ماجه في سننه حيث قال رحمه الله حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن إدريس الشافعي حدثني محمد بن خالد الجندي عن أبان بن صالح عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزداد الأمر إلا شدة ولا الدنيا الا ادبارا ولا الناس الا شحا ولا تقوم الساعه إلا على شرار الناس ولا المهدي الا ولا, إلا ولا مهدي ولا مهدي عيسى ولا مهدي إلا عيسى بن مريم فانه حديث مشهور بمحمد بن خالد الجندي الصنعاني المؤذن شيخ الشافعي وروى عنه غير واحد ايضا وليس هو بمجهول كما زعمه الحاكم بل قد روى عن ابن معين بل قد روى عن ابن معين انه وثقه ولكن من الروات من حدث به عنه عن ابان ابن ابي عياش عن الحسن البصري مرسلا وذكر شيخنا في التهذيب عن بعضهم أنه يالي المزي تهذيب يعني تهذيب الكمال, الكمال وذكر شيخنا في التهذيب عن بعضهم أنه رأى الشافعية في المنام وهو يقول كذب علي يونس ابن عبد الأعلى الصدفي ليس هذا من حديثي قلت يونس ابن عبد الأعلى الصدفي من الثقات ولا يطعن فيه بمجرد منام وهذا الحديث فيما يظهر في بادي الرأي مخالف للأحاديث التي أوردناها في إثبات مهدي غير عيسى بن مريم فإذا صح فمعناه يعني أن هداية عيسى وقيامه بالأمر أكمل من هداية المهدي وقيامه بالعمر بيكون متفق مع ليس مخالفا لانه مثل ما يقال لا عالم لفلان ليس معنى ذلك نفي العلم عن غير فلان او تقول لا قاضي الا فلان كما قالوا لا سيف الا ذو الفقار ولا فتى الا علي ليس معنى ذلك نفي الفتيان او نفي السيوف وانما المقصود ان هذا هو الكامل فهدايه عيسى صلى الله عليه وسلم وقيامه بالأمر أكمل من هدايتي المهدي وقيامه بالأمر فلا يكون مخالفا للأحاديث السابقه نعم قال وهذا الحديث فيما يظهر بادي الرأي مخالف للحديث التي أوردناها في إثبات مهدي غير عيسى بن مريم إما قبل نزوله كما هو الأظهر والله أعلم وإما بعد نزوله وعند التأمل يكون هذا الحديث لا ينافيها بل يكون المراد من ذلك أن المهدي حق المهدي هو عيسى بن مريم ولا ينفي ذلك أن يكون غيره مهديا المهدي الكامل هو عيسى بن مريم المقصود نعم ولا ينفي ذلك أن يكون غيره مهديا أيضا والله أعلم الله أعلم صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله الشيخ هناك سؤال يقول يعني أن المهدي لا يأتي حتى تكون خلافه هل هذا صحيح؟ أخذ من هذا الحديث لا, أو... لا هو يقول نكون عند موت خليفة، والخليفة ما يلزم أن يكون خليفة من خلف النبوة. يعني ولهذا جاء عند اختلاف بعض ال... يكون عند اختلاف اختلاف الناس. يعني أنه لا يكون لهم إمام، ولهذا يلزمونه بالبيعه